وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ وَفِرَعُوا مِنَ الْأَوْتَادِ الَّذِينَ قَضَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَقَضَى فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا نمس له فقدر عليه رفقه فيقول ربي أهانا كلا جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم ذي جنم يوم اذ يتذكر العياث ان نعله الذكرى يقول يا ليتني فضت يا أيدها النفس المضمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي